والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أو ظلموه أنفسهم ذكر الله, الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله, ومن يغفر الذنوب إلا الله يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذَكَرَ الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ ما عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّىكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ من ربهم أولئك كجزاهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ونعيم اجر العاملين